القاهرة للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. سجلت هذه تلاوة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في عام 1979. أخوة اليمان والاسلام نعيش الآن مع هذه تلاوة القرآن يقاطرة لما تيسر من ايات الله البينات. من اول سورة النساء للقاري شيخ شعبان عبد العزيز الصيا. او من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم your uh, I... مالا كثيرا ونساء وأتل يا تما أم ولا جم ولا تتدلل الخبيت بالطيب ولا تأكل. ولا تقول أموا لقوم إلى أموا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَا أَبْلَغَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَ وَكُنَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أدنى أن لا تعولوا وإن خب ثُمَّ أَلَّا تُقْضَى فِي الْعَذَابِ كَمَا طَابَ لَكُمْ bằng ما طَابَ لَكُم bà làú عبدوا فواحدة أو ما ملكت أي <تصفيق> ذلك أدنى What I تَجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرَزْقُكُمْ فِي جَهَاتِ وابتلوا اليتاما حتى إذا be حتى إذا بلغوا فإن أ دَ پَدْ فَأُ إِلَيْهِمْ أَمْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَتِيرًا either. وابتنوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح نَفَدَ فَأُ إِلَيْ ذِمّ أَمْ وَلَجُ وَلَا تأكلوا ومن كان غنيا بليا ومن كان فقيرا بليا إذا <تصفيق> دفعتم لرزقني نصيب من ما ترك الوالدان والأقراب والنساء نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسم تؤول القربى. وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِ ذُرِّيَةٍ ضَعَفًا خَافُوا اللي يتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطول the اشتركوا <تصفيق> women, oh, todos so هل yo mere من بعد me Ba <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Hey لابد <تصفيق> فإن كان لهم إخوة فني أمي And I be ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بني كلهن غالب فإن ولهن الربو مما تركتم إلا لم يكن لكم ولد فإن كان لهم ولد فلظن الضمن مما ترك و این فهم شركاء في الثلث فهم شركاء از دیگر